المال والبنون دينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض فارزه وحشرناهم فلم نغادر وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِذًا وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنْ وَيَقُ ل يَ وَإلَ تَنَ مَِهَا ذَلكِتَ بِلَ يُ غَادِِرُ صَغيرَ تَ وَلَ وَوَجَدُوا مَا عَمِيدًا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِن قُرِنَ الْمَلَ Isjadu li Adama Fasajadu illa Ibnih sakan Min aljinn Fafasat An amr Rabih Fafatat تَخْشَوْنَ رَبَّكُمْ وَذَرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ Zalimine bedala Ma ašhedtuhum خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كون ويأخذ <تحذي> <تحذي> المضلين <تحذي> عبدا ويوم يقول نادوا <شركان> تَجِيبُ لَهُمْ بَنَانٌ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَنِينَ وَنِسَاءً مُّهَنَّقِينَ ورأى المجربون النار فوا